بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدأ المسير يكل لا وليقف <تصفيق> بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدأ المسير فليكن لا وليقف والحر إن بدأ المسير فليكن لا وليقف <تصفيق> ليس الذي لم يعرف الدرب سويك من إن الذي عرف الهدى يمشي على هدي السلف ليس الذي لم يعرف الدرب السوية من عرف إن الذي عرف الهدى يمشي على هدي السلف بدأ المسير إلى بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدأ المسيرة فليكن لا وليقف والحر إن بدأ المسيرة فليكن لا وليقف الليل لا يقوى على حجب الصباح عن العيون والعين لا ترضى بما قد كان الا ان يكون الليل لا يقوى على حجب الصباح عن العيون والعين لا ترضى بما قد كان إلا ان يكون بدأ المسير إلى الهدف بدل المسير الى الهدف بدل المسير الى الهدف الهدف المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدأ المسير فليكن لا وليقف والحر إن بدأ المسير فليكن لا وليقف والموعد الحق الذي يسعى إليه المبطلون هو حتفهم هو موتهم لا شك فيه ولا ظن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 من زحف ان بدا المسير فلي كل ولا والحر ان بدأ المسير فلي كل ولا يا أيها الحر الذي قطع المفاوز والقفى اشرف علينا إننا قد شقنا ضوء النهار يا أيها الحر الذي قطع المفاوز والقفى اشرف علينا إننا قد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 عفل كل ولي ييقف نار العقة او قدت في عزمنا شعا تذب الله أكبروا إنها نعمل العقة الشع نار العقيتي او في عزمين شعالا تث الله أكبر انها نعمل العقة والشيع